نفسها هي نفسها الثواني والدقايق نفسها بس تفرق بين الناس وبين الناس حد يحس بها وحد ما حسها الحياه ارض حيت من غرسها والحصاد اليوم من طيبا سها نختلف بال كانت نفسها نفسها نفسها نفسها نفسها هي هي هي الثواني والدقايق هي نفسها كلنا يملك اراده واستطاعه ما فرق ما بيننا شي يا جماعه بنتساوي 24 ساعه حد قايسها وحد ما قاسها كلنا يملك اراده واستطاعه لا لا ما فرق ما بيننا شي يا جماعه بنتساوي 24 ساعة حد وحد ما قاسها نفسها نفسها نفسها هي نفسها هي ீன் نفسها சீசீ <تصفيق> كل لحظات العمر فيها استفادة وان مضى يوم ان ترى ما به عادة تمضي الأعمار ما فيها زيادة تنتهي بلحظة جميع انفاسها هي قاعده تنتهي بلحظه جميله عن نفسها نفسها هي نفسها هي نفسها هي نفسها الثواني وتجايك نفسها السلام عليكم انا محمود الخضر